خَتْهَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ يعني خلال تعالى دلت وان ايمان ريكا خو نبينه <تحمة> هرواسه اجوان دلان نادر كلم وعَلَى أَبِصَارِهِمْ ولهم عذاب عظيم ودبوان هبت عذابك اظن سر هند تشينكوون بهدريا خذ هيلو فارب خذ جنين